وناده قَالُونَ عَمْ فَأَنْذَنَ مُؤَذِّلٌ بَيْنَهُمْ أَذْلٌ فأهذن مأذن بينهم ألا عنتوا ما هي الله وحسين الأنهار وقالوا الحمد لله وقالوا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 لقد جاءت رسل ربنا من حفظ ونادى أصحاب الجنة أصحاب قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الذين يصدون وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَأَيِّ أَفَلْجَنَّتِ أَنْتَ لَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوا هَذَا وَهُمْ يَقْمَعُونَ وَإِنَّ صُورِفَتْ أبطارهم تنظر ít مَا لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصار Oh uh -huh.